صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ويغضلين آمين فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يكونون شاعر نتربص به ريب الملون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أَمْ تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاهون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فَلْيَأْتُونَا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يَقْدِرُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَسْتَمِعُونَهُ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 أَمْ لَهُمْ إِلَاهُمْ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُونَ فَذَرْهُمْ حَتَّى أِلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ لكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بارا যেন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 وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُنْفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى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 امل للانسان ما الله الله الله لمن আসসালামুকুম রহমতুল রহমতুল রহমতুল রহমতুল مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الله وكم من ملكين في السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بعد أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الذين لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمَّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً أَمَّا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظنَّ وَإِنَّ الظنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَغْلَاهُمْ مِنَ الْعِلْمِ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 ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم اجننت في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الله, الله اكبر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 Want to know more? Join us for Stories of the prophet 9.8. Every time, every time, every time, every time, we will be able to see you in Bangladesh. Peace TV, Bangladesh. Quran is the first one. Maha bishay, Maha bishay, Quran will remain as the most modern book ever. एमोन एक किताब किताब मानुषे सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पीस टी الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الله وكمم لكن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويضار ان الذين لا يؤمنون بالاخره لنسمون الملائكه تسميها امفا وَماَا لَهُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إَتَ بِعونَ إَِّمَد وَإِنَّ الظَدَّ لَا يُون مِنَ الحَّ شَيْئَا فَأَعْربُ عَ إتَ وََّ عَذ بِكْرنَا وَلَورد إِلَّا الحياتةَ الُّنْيا ذَلِكَ مَ بِلَغون مِن ال إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ولِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِدَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا مَا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 তুমি আল্লাহ মুখ ল مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الضالين آمين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 وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك انتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من رفعت اذا تمنا وان نعليهم نشه الاخرى وانه هو اغنى واقنا وانه هو رب الشعراء وانه اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقا وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى الله أكبر তুমি আল্লাহ হুলিমান হামিদার السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم <ورحمة> الله الله اكبر الله اكبر الحمد <لله رب العالمين> <الرحمن> الرحيم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 سِتَةَ الْآزِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَة أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ شَاهِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا الله الله الله أكبر الله أكبر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يورضوا ويقولوا سحر مستمر وكلبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنفر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 يقول الكافرون هذا يوم عسر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الضالين أمين كذبت قبلهم قوم نوحي فكلبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح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 আসসালামুকুম রামুক রামাইসালামাল চলছে এক জোয়ারের প্রচন্ড আলহ্লামের সুন্না পিছিল সরুপথে জান্নাতি কাফেলা জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয়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 প্রতি বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারোটায় সকাল সাড়ে আটটায় ইসলামিক ইসলাম এসেছে আরবি মূল শব্দ বা সালমন থেকে যার অর্থ শান্তি এটা মূল শব্দ সিলম থেকেও এসেছে शांति बोम अनेक आगे पड़े गोहम्मद सल सल्लम जन्मग्रहण कर